أمة وسطا الذي نستضيف فيه فضيلة العلام الشيخ الدكتور عصام البشير لنتحاور حول معالم ودلالات الأمة الوسط كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن قضية التعددية وهي إشكالية تطرح اليوم بإلحاح في ظل هذه التغيرات والتحولات التي نشاهدها والتي نعيشها تحدثنا في الحلقة الماضية أيضا عن موضوع التعددية بإسهاب نحتاج وطأ طلبنا استيضاح من الدكتور في قضية أن التعددية اليوم واسلوب أداء المعارضة السياسية في واقعنا المعاش يكثنفه الكثير من الصراعية والمناكفة والندية أن نحتاج أن نتكلم في هذا الموضوع بتفاصيل أكثر مع فضيلة الشيخ الكريم أهلا وسهلا ومرحبا بك يا مرحبا التواصل في هذه السلسلة وهذه الحلقات نحن نفرق بين أمرين نفرق بين أصل مشروعية المسألة وبين الممارسة الممارسات طبعا قد تكتنف الكثير من التشوهات والأصل هي في العلاقة بين السلطات في الدولة هي علاقة التكامل والشراكة آه. وليس علاقة التعسف في استخدام الحق يعني أحيانا قد يحصل جموح أو جنوح في استخدام الحق فهي علاقة تكاملية هنالك جهاز تنفيذي وهنالك جهاز رقابي وجهاز تشريعي منوط به أن يراقب أداء الدولة وأن يصوب مسيرتها وأن يقوم إعوجاجها فينبغي أن يكون هذا الأمر يتحل الناس فيه بروح الموضوعية أن لا يكون هناك فيه الشخصانية وأن لا تكون فيه مسألة مبنية على تعارض المصالح إنما هو إعلاء لمصالح الوطن العليا البعد عن التحزب على الأساس القبلي أو العرقي أو الجهوي والاستعلاء لهذه الدوائر المذهبية الطائفية العرقية الضيقة الأصل كذلك أنه أن المعاء الفرق بين المعارضة في المستوى الغربي والمعارضة عندنا أنها أنها معنى إيجابي نحن نسميها المناصحة لا مشاحة في الاصطلاح لكن خلينا نقول إنه أن تقول للمحسن أحسنت وأن تقول للمسيء سأت ليس معنا أنك تعارض أنك لا تبصر عيناك إلا القذى من مخالفك ولا تبحث إلا عن العيوب ولكن الموقف الإيجابي أولا ينبغي أن تكون هناك ما يسمى بثوابت تتعلق بمصالح الوطن العليا والأمة العليا ينبغي أن يقف الجميع في خندق واحد للذود عنها اللي هي السقف الوطني السقف الوطني استقرار الأمة وحدة الأمة استقلال القرار السيادة الحفاظ على ثرواتها والحفاظ على نسيجها الاجتماعي التضام المدني الوئام المجتمعي. كل هذا من الثوابت التي ينبغي أن نعمل على إعلائها أي كنا في صف الحكومة أو في صف المعارضة الأمر الثاني التزام النهج السلمي قولا وممارسة الأمر الثالث أن لا نمكن عدوا يحاول أن يخترق أن يحدث اختراقات في الداخل استفادة من حالة التأزيم التي تنشأ في العلاقة بين المعارضة وبين الحكم. فهذه الأمر الرابع قضية العدل والإنصاف والموضوعية في العلاقة والشراكة والتكامل ففي ظل هذا يمكن أن تكون الممارسة ولكن هذه المسائل تبنى من خلال بمزيد من العمل الشوري والوعي والثقافة المجتمعية وليس لأننا لم ننجح في هذا فالسبيل هو يكون التضييق على مكامن الحرية ومنافذ الإصلاح السياسي لأن بعض الناس يقول لك والله المجتمعات ليست متهيئة م. للديمقراطية أو ليست متهيئة لهذه الحريات كأنها قاصرة في م. وعيها وأنها فقط متهيئة لأن يستبد بأمرها م. وأن يهلك فيها الحرث والنسل وأن تمتص ثرواتها هذا ليس بصحيح م. الحمد لله هذا الربيع الذي مر على أمتنا يدل على أن الأمة فيها الخير الكثير وفيها الوعي الكثير وأن هذا الكمون إذا طال بقاؤه تحت الثرى فإنه ينفجر بركانا ومن الخير للحكومات تبادر بالإصلاح قبل أن يبادرها الإصلاح وأن تعمل على تصحيح مسارها ليس على العمل على التضليل الإعلامي وتزييف الحقائق والتكذيب ورمي كل شيء على خانة المؤامرة التآمر الدولي واعتقد أن وعي الشعوب أصبح حيا وأن الإعلام أصبح يلعب دورا كبيرا في هذه المسألة إذن فنحن ندعو إلى علاقة كاملية لكن نقول الأصل هو أن مشروعية التعدد قائمة طبعا نحن أيضا لما نتكلم عن الصور والآليات لتطبيق هذه المبادئ لا نعني أنها نسخة تصلح بحذافيرها لكل دولة ولكل مجتمع ولكل بيئة أيضا هنالك مساحة لكل بيئة ولكل ظرف ولكل مجتمع أن يتخير من هذه الآليات ما يناسب وضعه فهي ليست أيضا صورة واحدة هذا يعتمد على تركيبة المجتمع وتنوعه وعدم تنوعه والصل بين الحاكم والمحكوم والتحديات التي تواجه هذا المجتمع هذه أيضا ليس هناك صيغة واحدة تفرض على كل الأحوال لكن نقول إن هذا الباب باب مفتوح والتجربة الإنسانية مفتوحة وهذا يثير سؤالا حول قضية العلاقة بين الشورى والديمقراطية صحيح أن الشورى منهج أوسع منهج للحياة يبدأ من العلاقة الأسرية علاقة تقوم على التشاور واحترام الحوار وليكن هناك بيت العائلة يدور فيه حوار بين الآباء والأبناء حتى في مستقبلهم وفي قضاياهم حتى لا تكون العلاقة علاقة آمر ومأمور وناهي ومستجيب له ولا تكون علاقة تلقين وإنما علاقة أيضا تشاورية حتى في أمر الفطام والرضاع ذكر الله تعالى أمر التشاور بين الزوجين وتكون أيضا هذه العلاقة علاقة الشورى على مستوى المسجد ليس الإمام فقط الذي يلهي المصلين بمواعظه وصياطه وإنما أيضا علاقة تقوم أيضا على التشاور المعلم مع طلابه وتلاميذه في المدرسة أو في الجامعة علاقة تكون علاقة حوار وتشاور وكذلك العلاقة بين الحاكم والمحكوم تقوم كل هذه العلاقة الحية لأنها الشورا تستخلص أفضل ما في المجتمع من الآراء الحية الناضجة التي ينتفع بها الحاكم. فالشورا أوسع كمنهاج للحياة الديمقراطية جاءت في السياق السياسي. صحيح أننا نفرق بين أمرين: بينما بين الديمقراطية كإطار فلسفي لا تحده قيود الحلال ولا الحرام وبين الشورا التي سقفها. الحلال والحرام وأنها ما دون الأمر المقطوع به، لكن يبقى أن للشورا كذلك الآليات الكثيرة التي حققت استقرارا مجتمعيا من قضية التداول والانتخاب والاستفتاء ودولة المؤسسات ودولة القانون وحق المشاركة والمراقبة والمساءلة والتداول ونحو ذلك هذه كلها يمكن أن نستعيد والمسلمون لم ينكفئوا على أنفسهم. في أن يستفيدوا من أن يفيدوا من أفضل ما انتجه التراث الإنساني، لأن الحضارات تتقاسم أقدارا من القيم وأهل الحكمة من كل ملة ودين وحضارة يستحقون الشكر والعرفان أخذ المسلمون فكرة تدوين الدواوين وتمصير الأمصار وفكرة نظام البريد وفكرة سك العملة وفكرة اتخاذ السجون وفكرة المنجنيق وفكرة الخندق. كل هذه الأفكار. أخذوها من حضارات غيرهم وكما أفاد الأوروبيون أيضا من علوم المسلمين وتراثهم في الأندلس ونحو ذلك هناك فرق بين التفاعل الحضاري وبين الغزو الحضاري أه. الغزو الحضاري اجتياح من القوي تجاه الضعيف التفاعل الحضاري تقابل أنا أخذ منك وأنت تعطيني أخذ منك النافع وأعطيك الجيد فعلى هذا قامت الأمة ولذلك الـ الـ الـ الآن التراث الإنسان كتاب مبسوط نستفيد من التجربة وليس معنا أننا ننقل التجربة ننقلها أن ننقلها بحذافيرها إنما نصوغ منها ما يتفق مع قيمنا ونصوغها كذلك بقيمنا وهكذا وبعض الناس يقول لك الأغلبية دائما جاءت في سياق الذم هذا ليس بصحيح هذا الأغلبية القائمة على معاندة الحق وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولكن إذا اجتمع الناس وهم أهل الخبرة وأهل الكفاية على ماذا نستقيم إذا, إذا الأمر لم يقع فيه إجماع فلا بد أن نجنح إلى غالبية الرأي بعض الأشياء التي يرجح بها الفقهاء ضمن قواعد الترجيح هو قول الجمهور الترجيح بالجمهور وهو لون من ألوان الأغلبية التي نتعاطاها فأنا أعتقد أنه الاستفادة من هذه الجوانب الكثيرة في إصلاح قواعد العمل السياسي والمجتمعي مثل قضية التعددية مثل قضية التداول السلمي للسلطة مثل قضية الحرية وهي أيضا ليست منحة يتفضل بها الحاكم يمنحها لشعبه متى شاء ويسلبها متى شاء إنما هي حق جبه الله تعالى بمقتضى التكريم الإلهي ولكن دعنا نفصل بعد قليل بقضية ارتباط الحرية بالمسؤولية نترك فرصة إلى الفاصل شكرا لك يا دكتور عصام نبقى معكم مشاهدين الكرام لنتواصل بعد هذا الفاصل عدنا إليكم مشاهدين الكرام لنواصل الحديث في معالم الأمة الوسط وقد تطرقنا في البداية إلى شيء من معالم التعددية السياسية كنموذج للإصلاح السياسي وأحد أشكال يعني تمثلات معالم الوسطية أو الأمة الوسط في واقعنا المعاش دكتورنا الفاضل تناولت في حديثك الأخير في الجزء الأول من الحلقة عن قضية الحرية أشرت لها إشارة نحتاج أن نفصل فيها أكثر هل الحرية اليوم قيمة مطلقة وأين موقع المسؤولية من الحرية يعني هنالك فرق بين العدل وبين الحرية العدل قيمة مطلقة لا تحجب لعداوة ولا تتبدل لصداقة عدل في الأقوال وإذا قلتم فاعدلوا عدل في الحكم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل عدل في الشهادة وأشهد ذوي عدل منكم عدل في حالة الحب والبغض ولا يجرمنكم شنعن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها العدل قيمة مطلقة والعدل ليس بالمعنى القضائي العدل يبدأ من البعد الإيماني إن الشرك لظلم عظيم العدل الاجتماعي الذي يعني يحقق كفاية الفرد وينقله من حد الكفاف إلى حد الكفاية والعدل بمعنى القضائي المعنى القضائي الحرية ليست قيمة مطلقة حريتك تقف حينما تبدأ حرية الآخرين يعني حينما تكون الحرية عدوانا على حق الآخرين في معتقدهم في مسلماتهم في ثوابتهم في شخوصهم في مصالحهم ينبغي أن تقف لذلك الحرية لها من ضميمة وهي ضميمة المسؤولية لا هما صنوان متلازمان لأن الحرية من غير مسؤولية تصبح فوضى والمسؤولية من غير حرية تصبح كبتا وعدوانا على الحق الأصيل بمقتضى التكريم الإلهي للإنسان والإسلام أقر حرية الاعتقاد لا إكراه في الدين طبعا بعض الناس يقول لك هذه الآية نسخت هذه آية خبرية والأخبار لا يدخلها النسخ القرآن يشير إلى أن الإيمان لا يتأسس على قاعدة الإكراه لذلك قال إلا ومن أكرهها قلب إلا من أكرهها وقلبه مطمئن بالإيمان هذا لا يقع لو صدر منه الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لا يقع ولكن قال ولكن من شرح بالكفر صدره فلا يتأسس أصلا إيمان على قاعدة الإكراه الإيمان أصلاً تصدق قلبي قبل أن يقر به اللسان وتعمل به الجوارح تصدق قلبي. فأنت لا تستطيع أن تتحكم في قلوب الناس قد تتحكم في ألسنتهم وفي أفعالهم ولكن لا تتحكم ما في قلوبهم ولذلك الله تعالى يريد قناعة طوعية اختيارية بمختضى الإيمان فلا نسخ فيها حرية الاعتقاد حرية التعبد حرية التعبير السلمي الذي يحافظ أيضا على النظام العام ولا يكون فيه يعني تجريحا لمسلمة أو لثوابت أو لمقدسات وإنما يعبر ثم الحوار يقابل بالحوار والفكرة بالفكرة كما فعل علي رضي الله عنه بعض المجتمعات تعا... تعول على المعالجة الأمنية في إبطال الفكر الخاطئ المعالج الأمن, الأمن يعني نحتاجه في صيانة أمن المجتمع عامة ولكن الفكر تصححه مسائل الفكر بالحوام ذلك علي رضي الله عنه بعث ابن عباس ليناقش الخوارج وقال لهم جئتكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس بنزول القرآن وبتأويله وليس فيكم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاوروه وأقام الحجة عليهم ورجع أكثر من ألفين ألفي منهم قال ما تنقمون من علي قالوا ننقم أنه قال إن الحكم إلا ل يعني قبل بالتحكيم والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله ماذا قال ابن عباس قال أرأيتم أن الله تعالى أمر بتحكيم الرجال في شقاق الرجل وزوجته فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريداء إصلاحني يوفق الله بينهم وأمر الله تعالى بتحكيم الرجال في ثمن أرنب يصيده المحرم قال الله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أفيجوز تحكيم الرجال في شقاق الرجل وزوجته وفي ثمن أرنب بربع ذرهم ولا يجوز حقنا لدماء المسلمين قالوا أما هذه فقد خرجت منها قال ما تنقيمون من علي قالوا إنه قاتل ولم يسب النساء قالوا أترضون من علي أن يسب أم المؤمنين عائشة فإن قلتم تسبى عائشة فنستحل منها ما نستحل من السبايا فقد كفرتم وإن قلتم عائشة ليست بأمنا فقد كفرتم لأن الله يقول أزواجه أمهاتهم قالوا أما هذه فقد خرجت منها قال ما تنقمون من علي قالوا إنه محى نفسه من إمرة المؤمنين فإن لم يكن كذلك فهو أمير الكافرين قال أرأيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية محى كلمة رسول الله أليس هو برسول الله أقام الحجة عليهم إذن إعمال الحوار في الأمة على كل مستوياتها الحوار الديني الحوار الثقافي الحوار المجتمعي الحوار السياسي قيمة أصيلة ينبغي أن نعمل على تثبيتها وتأصيلها وهو لون من ممارسة الحرية فالإنسان يعبر عن رأيه ونعالج الرأي بالرأي ولا يدعي أحد امتلاك الحقيقة وإنما اجتهاد صواب يحتمل الخطأ واجتهاد غير خطأ يحتمل الصواب هذا في المسائل السياسية فلا تخوين ولا تضليل ولا يعني ادعاء للوطنية أكثر من هذا ما دمنا نحتكم إلى هذه القواعد والآداب العامة التي تنظم الحوار ليكون حواراً راقيا يحافظ على الثوابت الدينية والوطنية ويعلي من المصالح العليا للأمة ويدير الحوار في في في في هذا الجانب الأخلاقي الرفيع. فهذه هي المسألة أن الحرية معها ضميمة المسؤولية. أنت حر ولكنك مسؤول عما يترتب على قولك من أثر تحدثه في المجتمع وعليك أن تكون شجاعا تتحمل تبعات ما تقول. والآثار المترتبة عليه ولكن الحرية من غير مسؤولية تصبح فوضى والمسؤولية من غير حرية تصبح كبتن هذه هي المعادلة اليوم المفقودة وكذلك هناك معادلة مفقودة في علاقة الحرية بالتنمية بعض الحكومات والأنظمة تركز قد تركز على الحريات لكن نصيب من معدلات التنمية يكون ضعيفا والعكس كذلك فينبغي أن نستصحب هذه المسائل معا الحرية والتنمية لأن الحرية إطلاق لإبداعات الفرد ولطاقاته لكي تتجلى وللأسف كثير من الطاقات الفكرية للأمة هاجرت واغتربت عن أوطانها لأنها لم تجد الحد الأدنى من كرامة الإنسان ومن حرية الإنسان ومن أمن الإنسان في نفسه وماله وعرضه فذهبت إلى رحاب أوطان رعتها وهيأت لها من المناخ ما استطاعت أن تسهم به في نهضة تلك البلاد وهي تشعر بالتحسر لأن عطاءها كان أولى ببلادها ولكن لأن المناخ السياسي والاجتماعي والثقافي كان مناخا طاردا لكل صاحب رأي وصاحب فكر وصاحب إبداع وصاحب حرية تنهال عليه المعوقات من هنا وهناك، فتضيق عليه الخناق، فيعتل الطائرة ولسانه لسان حاله عدس ما لعباد عليك إمارة نجوت وهذا تحملنا طليق، فلا بد أن نفهم أن مثل هذه الحريات هي من ارتقى بها الإسلام من مرتبة الحقوق إلى مرتبة الفرائض الإلهية التي جعلها من موجبات التكريم الإلهي للإنسان، وبالتالي ليست هي من المنح. التي يتفضل بها الحاكم يمنحها متى شاء ويسلبها متى شاء فنؤسس المجتمع وبعدين المجتمع ينظم من خلال قنواته ومن خلال قوانينه ومن خلال ثقافته وأعرافه ينظم الأدوات التي من خلالها يمارس هذه الحرية لتشكل عامل ثراء وخصوبة في المجتمع وبالتالي فهي أيضا من الدوائر التي نحاول, نحاول أن نصلح بها من خلال إحياء الفكري والتجديد أن نصلح بها أمر الحكم لنصل به إلى مرافع الحكم الرشيد ولعل غياب هذه الحرية هو الفتح أن, أن تعتمد الأنظمة فقط على تقارير الأجهزة الأمنية في حكمها على المخالفين لها والأجهزة الأمنية تريد دائما أن تروج بضاعتها ولا ولا تنصف المخالفين ولذلك الحكم تكله له أدواته الأخرى للتعرف على واقع المجتمع وهمومه وقضاياه حتى يحسن وضع الأمور في نصابها إذن هي دعوة من الشيخ أسام البشير إلى أن موجهة إلى أنظمة الحكم أن تسمع من المعارضين لا تسمع عنهم كل الشكر والتقدير لكم وأشكر كذلك ضيفي الكريم على ما تفضل به على أمل أن نلقاكم في حلقات قادمة من برنامج أمة وسطا دوم بخير كل الشكر لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته